وَفَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَبِهِمْ مَا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ Thank you. فَالْيَوْمَ بَغَانَ رَجُلٌ مِنْهَا وَلَا هُمْ <تصفيق> Whoa. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا Vielen Dank.